اخواني في الله والاخوات الكريمات احييكم جميعا بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من مواقف قرانيه والذي نعيش فيه مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد حول العقائد وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن اثبات الوجود الالهي المطلق في القرآن الكريم وحدثنا فضيلته عن بعض الصفات العلى لله عز وجل مثل الخلق والإرادة والقدرة والرزق وما زال الحديث مع فضيلته موصولا حول العقائد فضلت دكتور اهلا بفضيلتك مرحبا يكرمك في اللقاء الماضي فضلتك تحدثنا عن بعض الصفات العلى لله عز وجل وما زلنا سنستكمل الحديث حول صفة الحياة لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه وازواجه وانصاره ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اما بعد فان القران العظيم له طريقه فذه في ذكر صفات الله عز وجل نعم فاحيانا يذكرها مفرده نعم يا القرصفه المفردة يا اقرا باسم ربك الذي خلق صفه مفردة او يذكر جمله يعد جمله من الصفات متواصله مثل ايه الكرسي هذه سيده اي القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سال ابي بن كعب عن سيدك اي القرآن فقال ايه الكرسي فقال ليهنك العلم يا ابا المنذر يعني هذا لا يهنئ بهذه الفطمة التي أدرك بها ان سيدت سور القران هي سوره البقره سنام القران نعم وايه الكرسي رقم 255 من هذه الصوره هي سيدت اي القرآن جميعا لأنها لانها احتوت على ذكر الله عز وجل وصفاته عده صفات متواصله لا الله لا اله الا لا هو وهو الاله الواحد لا المتفرد وبعدين الله هذا هو الإسم الاعظم أو الإسم المفرد العلم المفرد الذي تاتي الصفات بعده لا فالله لا اله إلا هو الحي هذه صفه الحياة انه متصف بالحياه هناك الادعياء الكذبون الذين اخترعوا صفات لله عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان انما الله هو الذي يحدثنا هنا عن صفته هو لا ما احد راه ولا أحد يستطيع أن يصل إليه هو غيب محض سبحانه وتعالى ولكنه حدثنا بالتفصيل الله لا اله إلا هو الحي فله صفة الحياه الدائمه التي كانت قبل كل شيء والتي تستمر بعد كل شيء هو الاول فليس لا هو الاول والاخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى فلهذا هو متصف بالحياة المطلقه التي لا تشبه حياة المخلوقات انما هات المخلوقات هذه ضرب مما اعطاه الله من نعم الله للناس او للخلق او للطير او ما الى ذلك الله لا اله الا هو الحي القيوم القائم في هذا الكون على تدبير هذا الكون على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت الحي القيوم ومن صفاته سبحانه أنه لا تأخذه سنة ولا نوم لا ينام ولا ينبغي ان ينام لانه يدبر هذا الكون العظيم كيف يكون كائن لا ينام كما قلنا ليس كمثله شيء لا ينبغي أن يقاس الله عز وجل بمخلوقاته التي فيها صفة الضعف والحاجة الله عز وجل هو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج اليه كل شيء سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم السنة هي أول النعاس كما يفقد الرأس الإنسان والنوم هو الدخول في, في هذه الصفة الله عز وجل لا تاخذه ال, ال الالواء الوسنان الثقل لا مجرد ثقل بل هو على غايه الحياه واليقظه الدائمه لانه يدبر هذا الكون العظيم وان الكون ليس ليس الانسان فقط والارض ما هي الا الا, إلا, إلا ذره صغيرة في هذا الكون العريض إنما هذا ملك كبير فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون بل بما تعلمون وبما لا تعلمون no. فائق الآن الفلك سجل لنا ابعادا فلكيه في الكون لا تعقل العقل العقل يحاول فيها, فيها. No. نعم كان كان العلماء قديما علماء الفلك المعاصرين المعاصرون كانوا يقيسون سرعه الضوء بالسنة السرعة والمسافات بالسنة الضوئيه السنة السنه الثانية الثانية الثانيه الواحده فيها 86000 ميل تضرب في 60 تطلع في الدقيقه تضرب في 60 يطلع في, في الساعه تضرب في 24, 24 في يوم تعجز عن النطق تصبح مجموعات ارقام فما بالك في السنة فالسنه الضوئيه هذا شيء كبير وله النطاق الان من شده اتساع المسافات في البحوث العلميه اصبح يقاس, يقاس يقاس الان بالبرسك نعم مثل الفرسخ أيوة. برسك أيوة. كل 3 سنين و3 ضوئيه يقال بر الضوئيه لم تعد وحده صالحه للحساب من من من ال... الكون نعم يقول بيننا وبينها 10 سنوات ضوئيه هو يقول مثلا بيننا وبينها ام يعني 3 فكل 3 ثلاث وحدات من البرسك تشكل عشر سنوات ضوئيه وهذا شيء فائق كان الملحدون قديما كان الملحدون القدامى في القرن الماضي فقط كان الملحدون الذين تزعموا الحضاره الاوروبيه يقف واحد منهم يضرب بيده على الخشبه على المكتب الذي امامه ويقول هذه الخشبه اثبت وجود من الله لاني أراها ولا أرى الله نعم كبرت كلمه تقرئ من افواه فقال يقول لهم من قال فرجع البصر هل ترى من فطور نعم. طب اعيدوا الحساب مره اخرى اعيدوا حسابكم ثم ارجع البصر كرتين كرروا البصر في الكون ينقلب اليك البصر خاشعا وهو حسير نعم. فلما بحث العلماء مرة واثنين ولما انفجرت الذره واصبح الذره الضعيفه تشكل قوه هائله تنفجر منها لما فجره الذره واصبح الماده تتلاشى وتضيع وتصبح اللي يقول لك الماده باقيه هذا كله كانت اوهام قديمه فعاد العلماء الان الماديون جميعا يعني معظمهم الا المتشبثين بالالحاد تعصبا الآن يؤمنون ايمانا مطلقا بقوه بقوه عليا تحكم هذا الكون هذه القوة العليا لا نستطيع أن نعلمها ونعلم صفاتها على وجه الحقيقة إلا من القرآن الكريم الذي اخبرنا بـ بـ بـ بـ بـ بهذا الغيب العظيم بلظ موثق ولهذا غالف فرجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين يعني كرره ليس مرتين فقط مرة بعد مرة ينقلب اليك البصر خاشعا وحاسرا ولهذا كان, كان بعض العلماء في في اكاديميه العلوم في نيويورك الفه كتاب اسم الكون لا يقوم وحده نعم كون هذا لا يم... لا, لا يمكن لا... لابد ان يكون وراء هذا قوه عظمى متفرده زيك مثل ما قال القران تماما ليس كمثله شيء وذلك و... الله لا إله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم العلم المحيط التام الذي يشمل كل شيء ما كان وما يكون الان وما هو كائن في المستقبل بل ان الله سبحانه وتعالى يعلم يعلم ما لن يكون الاشياء التي لم تكون اذا كانت افترضنا انها اذا كانت يعلم كيف تكون وهذه صفه لا لا يستطاع البشر لا يستطيع البشر ولا ولا ولا اي خائن ان يعلمها لو عز جل يقول عن النفس يوم القيامة ولو رد لعاد لا, لا لو رد للدنيا لعادوا لما نهى عنه لو رد هذا احتمال يعني ليس قائما اطلاقا هو مستحيل لا بامر الله ليس مستحيلا في ذاته انما مستحيل بامر الله نعم. انه سبق ان الذين يموتون لا يرجعون لا يرجعون فبالتالي لن يرجعوا الى الدنيا ويقول الله يقول الله لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا إلى نفس الخطايا لانها تركيبه لا تفكر لا تعتبر وهذا يقول ربنا من ذا الذي يشفع عنده الا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بش بشيء من علمه إلا بما شاء بما علمهم على ال سيدنا او غيره وسع كرسيّه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما لا يشق عليه سبحانه بعض بعد صور ما هذا ال... ما هذا الاله ال... الذي يدير كل هذه الافلاك والشموس والأقمر والابعاد الفلكية العظمى وما علمنا ولا نعلم ولا يؤده حفظهما. هذا أمر سهل وهو علينا يسير سبحانه وتعالى كما قال ولا يؤده يعني لا يشق عليه حفظهما وهو العلي العظيم لذلك كان ايه الكرسي هذه كانت من الآيات المتفرده التي جمعت مجموعه كبيره بعد كل صلاه ومن حافظ عليها لم يمنعه من دخول الجنه الا الموت لماذا لانها تذكرنا بأساس الصفات 18 صفه لله سبحانه وتعالى في, في بهذا التفصيل المطلق الذي يعلم كل شيء ويحيط بكل شيء ولا يشق عليه شيء سبحانه وتعالى وايضا هذه الايه الانسان من من من يندب إلى قراءتها عند ما يأوي إلى الى فراشي لتحفظه من الشياطين ومن الوسوسه ومن وغير ذلك فليهايه جليله من أعظم الايات التي او هي اعظم الايات التي احتوت على صفات الله سبحانه وتعالى هناك هناك صفات كثيرة لله عز وجل ذكرها القرآن اما مجموعه على هذه الطريقه وإما مفردة الخالق الرازق المدبر له ملك سموات الارض بيده مقاليد كل شيء إن الله يحكم ما يشاء وهكذا يفعل ما يريد فهي صفات كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي لو استوقفنا عند صفة الملك او الملك نعم. بالاجمال هي صفات كمال اولا وقوه مطلقه أي صفة صفه يتصف بها الله عز وجل لا تحدها مقاييسنا البشريه إنما هي صفه مطلقه إذا قيل قدرة الله أو إرادة الله أو علم الله أو كذا لكل هذا صفه مطلقه نعم والله عز وجل على كل شيء قدير لا مستحيل بالنسبة له مستحيل بالنسبه لنا نحن نعم. لا يستحيل بالنسبة الله عز وجل فله الاسماء الصفات العلى وله الأسماء الحسنى الأسماء الاسماء الاسماء الحسنى جاءت في القران ايضا على طريقتين لا. اما ايذكر الله القاعده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها لا. هذا خبر وعقيده يكلفنا بها ايضا قد يذكر اسما واحدا لله عز وجل او اسمين مثلا هو العليم الخبير وهو العزيز الحكيم اسمين عزه وحكمه وهكذا واحيانا تاتي مجموعه ايضا لتذكير الناس بهذه الاسماء لا وبالنسبه لاسماء الحسنى هي صفات سمي بها الله الله هي صفات لله نعم او اوصاف صفات صفاته شيء ثابت والاوصاف هي شيء ثابت او المتغير يعني يتصف الله تعالى بالخلق هنا ما يخلق وله الصفة اصلا ومتصف بها وعندما يحدث الخلق يكون اتصف بها عقيده وفعلا ثم هذه الاسماء الحسنى معنى الحسنى هي بمعنى الاحسن الاحسن هي مبالغه افعل تفضيل من الحسن كذلك الحسنى هي مؤنث الاحسن فهي ليست اسماء حسنه وانما هي اسماء بلغت الغايه في الحسن هذه الاسماء الحسنى في سوره الحسن نجدها مجموعه بعضها ولا وياكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم نعم اذا قلنا في صفات اللي سمي بها في اول القران في كل سوره الا سوره براءه صفه الرحمه الرحمن الرحيم هذه اسماء الحسنى وهي صفات يعني الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى الرحيم اسم من اسماء الله وهيته وهما يمثلان صفه الرحمه نعم. يبقى الصفة هي الرحمة والاسم هنا الرحمن الرحيم, الرحيم او الارحم وهكذا ايضا الله اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس نعم الملك انت تسال عن صفه الملك او نعم. الملكيه انا اتكلم عن الملك الملك ملك هذا الكون الملوك والرؤساء هذا هذا له سلطه من تفويض الله للناس قل اللهم مالك الموت وتوله الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الخالق باسم الملك هو الله وهي محدوده في الزمان والمكان نسبيا وهي محدوده بالخلق والملك يولد ويمرض ويموت والقدره محدوده اما الملك المطلق الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن يعني الذي يؤمن عباده أو الذي يصدقهم في ايمانهم يقول هذا صادق في ايمانه وهذا كاذب في ايمانه المؤمن المهيمن الذي له السيطره المطلقه على هذا الكون بعض الناس بعض الخاصه في الحضاره المعاصره فتح الله علوما كثيره للبشر فظن الناس انهم يملكون هذه الأرض ويملكون هذا الوجود كما قال الله تعالى اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها وظن اهلها انهم قادرون عليها فاتها امرنا ليلا او نهارا لا لا لما نرى الاعاصير التي <تصفيق> اجتاحت امريكا منذ سنه او كذا واجتاحت التسونامي والثنان من قبل الذي طاجع شرق اسيا أو كذا نجد الانسان في غايه الضعف اين الصراعات واين كل هذا في لحظات تبدا الضعف الانساني عمليا امام عيون الناس جميعا السلام المؤمن المهيمن له الهيمنه والسيطره على كل شيء ولكن هو يعطي يعطي لعباده نعما دعم. ويرخي له بالحبل لحكم يختبرون بقى في الدنيا خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ولكي ايضا يرد الناس الى يوم لا ريب فيه ليحاسبهم على ما عملوا لا. فلذلك له الهيمنه لا ينبغي ان تغيب عن الانسان اطلاق لحظه واحده ان الله عز وجل مهما تمكن الانسان ومهما تمكنت القوى الصغرى او الكبرى ومهما كان عنده من الذره او من الهيدروجين او كذا كل هذا وساء لا شك فيها لكنها هي امام المهيمن لا شيء الله في باشله في هيمنه الله ولا لا. يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى وهو الذي يقول ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا لا. إنهم لا يعجزون لا يظن الكفار انهم سبقوا الله لا, لا. هو الذي اعطاهم هذا والذي مكنهم هذا وهو الذي مكن لهم في الأرض ما لممكن لكم لا. ثم لما ياتي المعاد الذي خرره سبحانه وتعالى يتعالى الله وهذا ونسلب النعم ويعود الانسان صغرا الى ربه سبحانه وتعالى يبقى عندنا الملك القدوس السلام المؤمن الهيمن العزيز الجبار نعم فهو في مقابل الرحمة ايضا الجبار. له جبروت على الظالمين وعلى القوى الطاغيه الجبار هو العزيز الجبار المتكبر المتكبر نعم. المتكبر الذي له الكبرياء ومن الذي له الكبرياء الذي خلق فسوى والذي انعم بهذه النعم وكذا فله الكبرياء ليس كبرياء احتقار الاخرين فهو رحمان رحيم نعم. إنما له الكبرياء هذه صفه هي الوحيدة الخليقة به سبحانه كل انسان يتكبر فهو تفاهه عقليه لانه بما يتكبر اي عم. فخر لمين هذا انسان يموت هذا انسان سيحاسب هذا انسان اذا مرض يصرخ فيتكاءت هذا التكبر بدايته معروفه ونهايته معروفه لا لا لا, لا يملك اسباب ذلك ان الله عز وجل فله الكبرياء في السماوات والارض اذا قال صدع الكون وامتل واذا ا ا اعدم الاشياء تعدم واذا نزع الملك من احد ينزع واذا تردده لاحد وهكذا فهو أمور قائمه على حكمته العليا شبحانه وتعالى فهذا الايه, الآية بعدها الايه الخالق البارئ المصور البارئ المصور يصور يعطي الصوره والخالق يجد الأشياء نعم يعني ممكن يوجد انسان على أي هيئه لكنه اعطى صورة الإنسان لا لا لا على على قائم منتصب غير الحيوانات المنكبه على رجليها اربع لا لا فهو الذي يعطي الصورة هو الذي يصوركم في الأرحام كيف, كيف اشاء سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الارض الواقع كل الوجود يسبح لله حتى الكافر ذرات جسم الكافر تسبح لله نعم. عظامه راسه كل جلده يسبح لله سبحانه وتعالى وله أسلام من في السماوات الارض الكافر اعطي اختيارا الإنسان مطلقا اعطي اختيارا معينا للامتحان هنا ياتي بقى العصيان او الانقياد لله سبحانه وتعالى لا. يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ايضا من اسماء الله الحسنى العزه لا. والحكمه وهكذا فنحن اذا امام تفصيل الناس تقرا القران ولا ولا تضع هذه الامور في في في مواضعها انما الذي يقرا القران بد ان يتدبر ولابد بد ان ينظر الى صفات الله عز وجل <تصفيق> الذي ذكرها القران نعم في نفسه اذا قال الله سميع فكيف يفعل الانسان المنكر وهو يعلم ان الله يسمعه اذا قال الله بصير اذا يرانا وذلك كان العلماء يقولون او جاء في الاثر لا ينبغي ان يراك الله حيث هناك لا ينبغي ان يراك حيث هناك ولا يسمع منك ما ما نهاك عنه نعم النميمة الكذب البهتان القزم بالباطل كل هذا الانسان يتجرى عليه مع انه يعلم الذي يوقن ان الله يسمعه ويراه هذه صفات ما ذكرها الله اعتبارا انما ذكرها ليعلمنا اولا صفاته ثم لكي تصير وافعا حيا ينبض بالحياه في حياه الناس تقودهم الى الاصلاح والصلاح والخير وتبعدهم عن الفساد والشر وما الى ذلك هل معلش كلام استطرادي يعني لا ينبغي نطرح الاسماء الحسنى ينبغي ناخذها من القرآن فقط طبعا نعم الى اسماء الحسنى أن ينبغي من القرآن فقط لا, لا. قد تضبط في السنة نعم يعني نعم ان احنا ناخذ من القرآن وبالمناسبه القرآن الكريم هو الذي اعتمد السنه نعم يعني هنا ما نقول احنا نتكلم عن القران لا ليس هذا مجافاه للسنه لان القرآن هو الذي اعتمد السنة قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته فالسنه ما كانت حجه الا بتقرير القرآن الكريم وليس معنى هذا ان احنا كما يقول بعض الناس ناخذ بالقرآن ونترك السنة هذا جهل لا كبير لا وخطير وهو قديم من ال... من قديم ادعاه بعض الناس في في الحضارة الإسلامية الحضاره قديما او في بغداد أو كذا من الفرق المنحرفه قالوا ناخذ بالقران لس... وسموا و... بالقرانيين نعم. سموا بالقرانيين ولا لا هذا حديثة القرانيين لا. هذا تسميه حديثه لا هو له... لا هي تسميه صحيحة قرانيين لكن اذا اخذوا بالقران كله انما ان يقولوا ناخذ بالقران ولا شان لنا بالمرويات لا هذا هذا النبي صلى الله عليه القرآن ووحيه اليه معه ثم, ثم يقول القرآن نفسه وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وهو مبلغ وهو الذي يفسر لنا القران صلى الله عليه وسلم يعني القران يقول اقيموا الصلاه ما معنى الصلاه لولا ان النبي صلى الله عليه فسرها لنا تفسيرا محددا وصلى امام الناس ثم قال صلوا كما رايتم كما رايتم فالسنه حجه قطعيه ولذلك علماء الاسلام كانوا يعني ما احد بذل الجهد في تنقيه دين او اخبار او اثار مثل علماء السنه اجتهدوا اجتهادا بالغا وجمع الله عباقره الامم جميعا ليس العرب فقط عباقره نعم. الامم جميعا ليخدموا السنه النبوية التي هي تفسر القرآن الكريم لعلنا ان شاء الله بعد ما ننتهي من هذا الحديث نفرض حديث السنه لكن نعم. هل ياتي في نعم. هذا المدار ان ننبه ان بعض الناس يظن ان نتكلم في القرآن وهذا نعم يؤثر على الكلام على السنه لا سنه القرآن والسنه نعم هما عماد الدين عماد الإسلام لكن القرآن هو الذي نبه على حجية السنة نعم. نعم. في هذا الاطار لو تحدثنا عن اثبات الله سبحانه وتعالى الفعال لما يشاء نعم الافعال نحن نتكلم بالنسبة لله عز وجل عن ذاتي سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء ثم صفات العلى كالخلق والرزق وما الى ذلك لا ثم الأسماء الحسنى وهي صفات واوصاف سمي بها لا لكي تستقر في اذان الناس وتثبت ثم الفعل الالهي الفعل الالهي مطلق لا يحده شيء الله عز وجل متصف بالخالق خالق وخالق نعم ما جاء صفته نظريه انما هو متصف بالخلق قبل ان يخلق هو خالق نعم ولكنه وضع ذلك موضع التنفيذ لما جاء المعاد الذي اراده هو وحدده كان الله ولا شيء معه نعم وهو هو الايه هو الاول وشرحها النبي عليه الصلاه كان الله ولا شيء معه او ولا شيء غيره ثم ثم وكان عرشه على الماء بعد ذلك خلق العرش والماء ثم خلق كل شيء وكتب كل شيء في الذكر فهذا هذا قول يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ثم يعود مره أخرى إلى العدم المحض ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فهو الله الاول وهو الاخر سبحانه وتعالى الاول بالابتداء والاخر بلا, انتهاء بلا انتهاء جل شان الله هنا ياتي الفعل الالهي افعال الله مطلقه لا تحدها ولذلك الجعل في القرآن جعل الحمد لله فاطر السماوات والارض نعم يبقى الخلق فاطر في في في شيء محدد جاعل الملائكه رسلا اولى اجنحه مثنى وثلاث ورباع فالله عز وجل يضع يضع صفاته موضع التنفيذ لا حينما يشاء في هذا الفعل الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وله القدره المطلقه التي لا تحدها لا تحدها الحدود ولا القيود ولا السدود وانما هو فعال لما يشاء كما قال سبحانه وتعالى ولهذا نجد الايه الكريمه قل اللهم مالك الملك نعم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء م. وتعز من تشاء وتذل من تشاء كم كذه 4 نعم كرر المشئه اربع مرات نعم في لان صفات الله في الافعال ينازع فيها الكفار ويدعون لان الملائكه فيها شركه او للاصنام فيها شركه هنا دائما يقرر القرآن اربع مرات لتأكيد الامر نعم اربع مرات لماذا لان الجمع اقل ثلاثه نعم لما ياتي بالجمع وواحد زيادة فوق كانه بداية. جاء بالعدد كل نعم كانه جاء بجميع الاعداد فيقول تات الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل هذه المشيئه اربع مرات نعم الله عز وجل في كل موطن يقع فيه الاشتباه لا لله ملؤه نفس الوضع في سور اخر سوره ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء هذا او, أو يهب لمن يشاء اناثا نعم لمن يشاء مره اخرى الثانية ويهب لمن يشاء الذكور نعم هذه ثلاثه لا. او يزوجهم ذكرا لوكرانا واناثا من يشاء, يشاء عقب فاربعه مرات يكررها ايضا بالنسبه لعيسى عليه السلام دعوا الى له أنه اله او كذا لا عيسى لا يخلق الا باذن الله تخلق من الطين كهيئه الطير باذن باذن ليس بارادته هو بل عيسى باذن الله وحده فاستخلقوا من الطير فتنفق فيها فتكون طيرا باذن وتبرؤوا الاكمه والابرص باذن واخرجوا الموتى باذن الاربع مرات الاذن او المشيئة تتكرر لكي يقطع الله كل نزاع وجدال في هذه المساله فتبارك الله رب العالمين الذي انزل هذا القران بهذه الحكمة وبهذا التأكيد وبهذا التفصيل المؤكد الذي لا يدع للانسان شائبة نزاع او اختلال في الفكرة او ما الى ذلك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا تحدث فضيلته عن بعض الصفات العلى كذلك لله عز وجل فضيله الاستاذ الدكتور عبد الصطاف فتح الله سعيد وفي لقائنا القادم باذن الله عز وجل نستكمل الحديث حول العقائد او الإيمان كما ورد في القران الكريم فحتى نلتقي استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته